دي حاجة بيسجل على مدى اليوم هناك العديد من اللقاءات ونبدأ اللقاء الآن مع الناقد والكاتب اليمني دكتور إبراهيم أبو طالب وجمال عبد الناصر باعث القومية العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها العزاء إن الحديث عن الرئيس الزعيم الراحل جمال عبد الناصر هو حديث عن الثورة في تجلياتها وعن اليقظة العربية في أهم مراحلها في الخمسينيات من القرن العشرين وعندما يذكر جمال عبد الناصر تتحرك معه أفئدة كثيرة سواء في الوطن العربي أو في اليمن وبلا شك في منبعه الأصلي وفي وطنه مصر العربية ومصر العروبة إن الحديث عن جمال عبد الناصر حديث ذو شجون وهو بالنسبة لليمنيين على وجه الخصوص يمثل كما قلت سابقا قيمة ثورية وقيمة تحرريه ويمثل معنا من المعاني الذي تجسد بعد ذلك في أجيال وأجيال متعاقبة في اليمن وفي غيره من الأقطار العربية، ولكنه في اليمن على وجه أخص يمثل جانبا مهما حتى أنه ربما أكثر من وطنه، ولا أقول هذا مزايدة، ولكن أن يوجد ثلاثة أحزاب بمسمى الناصري يعني في في بلد واحد يكون هناك ثلاثة أحزاب، ربما هذه لم تكن في غيره من البلدان وكلها. يعني على اختلاف مشاربها إلا أنه يجمعها الناصري أو عبد الناصر الذي هو لا شك يعني يمثل علامة خاصة بهذا الرجل الذي قاد اليقظه العربية بروح غروبية وروح عربية ولذلك اهتزت عروش كثيرة وتغير عصر كامل بهذه الشخصية وبما كانت تحمله من أفكار مع مجموعة طبعا من النابهين والذين صادف في زمن عبد الناصر أن تحرك العلم وتحركت الثقافة وتحركت السياسة وكلها على أصعدة مختلفة فشكلت بالفعل ظاهرة إذا جاز هذا التوصيل يمكن أن تمثل جانبا لم يتكرر في التاريخ المعاصر بما حملته من أفكار ومن رؤى ومن توجهات فكرية وسياسية وتبعها بعد ذلك الثقافة والمعرفة وأشياء كثيرة حصلت وتغيرت في الوطن العربي أيضا ما الذي يمثله جمال عبد الناصر بالنسبة لليمن؟ هناك كتاب مهم للدكتور عبد العزيز المقالح اسمه عبد الناصر واليمن ذكر فيه الكثير من هذه الافكار والرؤى وايضا عبد الناصر بالنسبه لم يكن مجرد قائد عربي وثائر ومحرك آفاق وفاتح آفاق ولكنه أيضا ساند اليمن في ثورتها في 1962 1962 ثورة 26 سبتمبر وزار اليمن وكانت لزيارته لليمن صدى عربي ومحلي واسع حيث خرجت الحشود في استقبال زعيم عربي ربما لم يشهد مثله التاريخ المعاصر في محبة صادقة وفي تمثل لقيم عبد الناصر حتى أنه في زيارته اليمن كثير من الناس هتفوا وصرخوا بأصوله اليمنية وبمنابعه التي تعود إلى أصل يمني وأيضا لا ننسى أن نذكر كتاب الجامع عنوان الكتاب جامع شمل أعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن وقبائلها للأستاذ محمد عبد القادر بامطرف الذي صدر قبل أربعين سنة تقريبا في 1981 في طبعته الأولى يشير إلى أصول جمال عبد الناصر الذي ينتمي إلى قبيلة بني مرة التي هي من القبائل العربية التي هاجرت من اليمن والتي سكنت صعيد مصر ثم كان له بصفاته المعرفية وبطموحه العالي وبخطابه الرصين كان له الأثر الكبير في الجماهير العربية وكانت اليمن أقرب ما تكون في, في مرحلتها المعاصرة بتمثل وتشرب ليس فقط التمثل ولكن أيضا أنها تشربت بفكر هذا الرجل وبالقومية العربية وبما كان ينادي به من وحدة الأمة العربية ومن الوقوف ضد عدائها يعني من الصهاينة بالتحديد وضد أعدائها من التخلف ومن الجهل ومن المرض ومن الأفكار السلبية والرجعية التي كانت تمثل بالنسبة لجمال عبد الناصر محركا فكريا تلقفته الجماهير وناشدت باسمه وهتفت في كل ميدان وإن كانت تلك الفترة لها يعني خصوصيتها فيما يتعلق إذا جاز أن نصفها بفطرية النداء العربي التوحدي أو الثائر لأنها يعني خرجت بعد استعمارات متعددة وكل وطن من الأوطان العربية كان يرزح تحت ظلم وتحت استعمار معين وهنا مثل نوع من الب... بطل قومي الذي يحتاجه كل مواطن بسيط فضلا عن القيادات العليا أو عن المفكرين والنخب الثقافية في زمانه رحم الله جمال عبد الناصر وحفظ الله مصر العروبة ومصر العربية وحفظ الله أوطاننا العربية وعادل اليمن الخيرة والازدهار والأمن والسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محدثكم الدكتور إبراهيم أبو طالب من الجمهورية اليمنية Chikari bangi de صباح الخير يا عرب ليوم الجمعة والزعيم جمال عبد الناصر باعث القومية العربية يسعدنا أن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف دكتور محمد يحيى شنيف رئيس تحرير صحيفة الميثاق اليمنية دكتور محمد صباح الخير صباح الخير سهلا وسهلا بصوف العرب والمستمعين جميعا أه. ونقول أن العالم العربي دائما ما يحيى عبد الناصر. سواء بجميلاجه او وفاته او بحياته. دكتور محمد حضرتك عاصرت فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؟ نعم كنت في رب الاستجامعة. وكني بصرف ايضا ان انا اشارت في جنازة جمال عبد الناصر رحمه الله الجهاز الشعبية الكبيرة. وايضا أصبحت جزء من سنوات الحياة وأنا بس مصر نعم الحياة الحرة الكريمة والتي لازالت حتى اليوم. يعني حضرتك في كانت فترة قدمت على داخل مصر وكانت كانت في أسناء حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والقومية العربية ومبادئ القومية العربية ويمكن شعب اليمن تحديدا محب جدا يعني وشعوب الوطن العربي بأكمله محبة للراحل جمال عبد الناصر ولكن شعب اليمن يكن له معزة خاصة. نعم أنا أول ما جيت مصر كانت عبد في عام ثمانية تقريبا. التخصص وبعد الجامعة عموما فتره عبد الناصر هي الفتره الثابته وفتره هي لما الرجل جاء ومن يعني التحرر في الوطن العربي كانت من خلال إزعاد سطر العرب؟ إزعاد سطر العرب كان العدور الأكبر بنسبة كبيرة للتحرر العربي وإذن كانوا مشاركون من, من الكوى الوطنية اليمنية وغير اليمنية في إصال سطرهم من الخارج إلى الداخل تأتبار أن الداخل كان لا يوجد إعلام نعم. العرب <تصفيق> انك حضرت جنازة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يعني لا. وصف لنا كيف كانت هذه الجنازة معيبة هي صارت جنازة هرعة ديها وهي الجنازة الوحيدة التي حضرتها ورأيت فيها كيس كارف في الجماهير تخرج بدون بدون اي مقدمات. نعم اشأل الجماهير كانت لجنازة قام الحججه لحفل الجنازه في شارع الرشيد حتى وصلنا ثم الى محل قبر ابو العباس نعم فكانت الجنازه كبيره شعبيه ورسميه ولكن كانت شعبيه اكثر وفي نفس الوقت من من من القطر الازحام كنا واحنا ماشيين مسافة طويلة جدا لم نكن نعرف ان احنا بكون ماشيين لانه كان عباره عن امواج بشريه عاديه في مصر خرج الجميع وحصلت كثيرة في وقتها. نعم. حضرتك يعني يمكن عندما نتحدث مع أهل اليمن عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مشاعر فياضة له وكان له دور كبير جدا في. يعني تحرير اليمن وكانت تتجلى القومية العربية من خلال العلاقات المصرية اليمنية في ذلك الوقت نصر العربية وعبط النصر في 2012 كان لها الدور الأكبر في نصر الأسرائي لبنى والحدي هنا وعلى التاريخ إن لم يكن مشاركة مصر العربية والجندي العربي المصري والغامل المصري في النصر كانوا خائفين في اليمن الاصلاح محدود في اليمن الطبقات الاحرار ايضا كانوا محدودين ولكن وصول القوات العسكريه المصريه نعم كان في سبتمبر في نصب تسكري في نصب في اليمن للجندي المصري في نصر التذكاري طبعا في منطقة اسمها عصر في صراحة نعم وحضرته يتمكن لما زور اليمن على نصر يعلم وزورت النصب التذكاري أغطي عام ايوه موجود النصب التذكاري المصري وحتى الآن كل عام طبعا بيكم الجهد إليه وكراك رفع فعالة وحل جلج نصر نعم ونصر شارفت أيضا بالنسبة للتحرير الله فقد كان يتنار في الريفان وذكر كلمه عن الدباس المنصوره على بريطانيا التي تحمل احساها وطلخل منها نعم يعني كلمه اخيره حضرتك بتوجهها إلى روح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وبعد مرور 103 عام على ميلاده وكيف كان باعثا للقومية العربية؟ عبد الناصر كان بأس للغمية العربية وكان يحمل مشروع توحيد الأمه العربية ولكن <تصفيق> لنفسه <تصفيق> <تصفيق> لم يتكره لانه صاحب مصروق تحرق كما قلت القصر شاركت في السجاقة العربية بالطبيب بالمدرس بالجندي شاركت في كل مجالات الحياة للنقوض بالبلاد العربية لكن اليوم نقول اننا نشكر جمهوريه مصر العربيه في ظل الحرب القيامة الآن في اليمن على احتضامها لعدد كبير أكثر من مليون يمني آه. ويبدو أنها البلد الوحيد الآن هي مصر العربية التي تحتضن كل اليمنيين وتسهل لهم كل مجالات الحياة والامن والأمام وبالمناسبة أتمنى من صحابة الرئيس عبدالسلتاح الشيسي نأمل أن نصل ولنصل نصل كل حياة كريمة حرة مستقلة ونتمنى أن تكون لها المخالفة الكبيرة في خروج اليمن من هذه الحرب اللعينة. إن شاء الله نشكرك شكرا جزيلا نحن بدورنا نوجه الشكر إلى دكتور محمد يحيى شنيف رئيس تحرير صحيفة الميثاق اليمنية على وضعي. شكرا جزيلا حضرتك شكرا جزيلا, شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الشاعر سعد عبد الراجي المسؤول الإعلامي لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع أبو ظبي يقيم التحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع أبو ظبي أمسية شعرية للشاعر المصري العربي الكبير أحمد الشهاوي ويقدمها الناقد الأستاذ الدكتور عاد درغام وذلك يوم الاثنين الموافق 11 من يناير في تمام الثامنة مساء بتوقيت الإمارات وسيقرأ الشاعر أحمد الشهاوي مختارات من أعماله الشعرية الثلاثة سماء باسمي الصادر عام 2013 لا أراني 2018 ما أنا فيه 2020 والتي صدرت جميعها عن الدار المصري اللبنانية وكلها وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة زايد للكتاب كما سيقرأ قصائد من أعماله الشعرية كتاب الموت 97 لسان النار 2005 باب واحد ومنازل 2009 التي صدرت أيضا عن الدار المصري اللبناني أما الناقد الدكتور عادل طرغام فيعمل أستاذا بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم ووكيلا للكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومن أبرز كتبه في تحليل النص الشعري الممارسة النقدية في السرد الروائي الوعي المعرفي وتطور الشعرية عالم مملوء بالإشارات دراسات في النظرية الأدبية والرواية لأنبرتو إيكو ترجمة وتخديم وكانت تحاد كتاب وأدباء الإمارات فرعاب ظبي قد نظم يوم الاثنين الرابع من يناير ندوة افتراضية بعنوان أثر المتغيرات الثقافية والاجتماعية على المجتمع السعود تحدث فيها الأديبان محمد عبدالله المزيني وخالد أحمد اليوسف من المملكة العربية السعودية وأدار الحوار الشاعر سعد عبدالراضي وهي أول فعالية أدبية يقدمها فرع أبو ظبي في هيئته الجديدة وكانت امسيه ثقافية ثرية بامتياز تناولت أثر المتغيرات من كل الجوانب بدءا من حالة الابداع مرورا بالأشكال والمضامين في الأجناس الأدبية والأحلام المستقبلية وصولا إلى حركات النشر والترجمة والنقد كما نظم الاتحاد يوم الأربعاء الماضي الموافق السادس من يناير جلسة افتراضية لمناقشة كتاب مريم جمعة فرج أيكونة القصة ضمن برنامج الاتحاد ناشر وكتاب حيث يستضيف الاتحاد إحدى دور النشر للحديث عن أحدث إصداراتها المميزة وكتاب مريم جمعة فرج أيكونة القصة الإماراتية صادر عن دار نبطي للنشر بالتعاون مع مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون وقد شارك في الأمسية ثلاث الضيوف جميعهم شاركوا بشهاداتهم عن الأديبة الإماراتية الكبيرة مريم جمعة فرج رحمه الله في الكتاب كل من الباحث دكتور حمد بن صراي والشاعر ناصر البكر الزعابي والناقد سامح كعوش وأدار الجلسة محمد جيشي إلى لبنان بصحبة الأديبة ريتا بدر الدين أستاذة ريتا صباح الخير أنا صباح الخير تحياتي الجنوريزات فترة حق أستاذة ريتا يعني حضرتك عشتي فترة طويلة في مصر ونحن نتحدث عن الرئيس جمال عبد الناصر بعث القومية العربية كيف كان تأثير جمال عبد الناصر يمتد إلى كل الوطن العربي وتحديدا إلى لبنان والله تقضيه الرئيس جمال عبد الناصر او بالاحرى الزعيم زعيم الامه العربيه تأثر الشعوب العربية الكبير والصغير كان ينتظر خطبة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ليتعرف على كل ما يدور في العالم العربي هناك أيضا العديد من الزعماء الذين عاصروا عهد جمال عبد الناصر وتأثروا به كثيرا أيضا حضرتك قلت أن كنت صغيرة في ولكن تأثرت بهذه الخطب وهناك العديد أيضا من الأحزاب التي كانت تحمل اسم الزعيم المراحل جمال عبد الناصر إذا طلبت من حضرتك أن توجهي كلمة إلى روح هذا الزعيم الخالد بعد مرور 103 عام على ميلاده ماذا تقولين في هذه الرسالة تعبيرا عن الشعب اللبناني بتقول إنه الشعب للشعوب العربية إلى ذكرى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتبة والمحامية سازة ريتا بدر الدين على وجودك معنا وتحية لحضرتك وإلى كل الشعب اللبناني عبد شكر أنا جمال والناس والسودان والمغرب العربي ماذا عن عبد الناصر والعالم العربي يسعدنا أن نستضيف المؤرس الكبير أستاذ الدكتور جاد طه أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والعميد الأسبق لكلية الأداب جامعة عين شمس صباح الخير دكتور جاد وحيطاً. أهلا بحضورك دكتور جاد نتوقف عند دولة دولة ونذكر ملامح اهتمام عبد الناصر بها نبدأ بفلسطين منذ يعني هنبدأ مثلا بـ 48 ملعب الناصر أصيد في حفظ السبين وإصابة عامة أثرت في حياته أيضا إصابة جسدية فندم في أيضا جسد يبيه وفي رجله أيضا أن أعلم ذلك تماما سمين. وهو ظل يشكو من إصابة يبي يديه, يديه من إصابة د غريغوري د حياته ولم لنا لأحد ذلك ولكني من ذلك الى مكان طبعا مكان الى مكان الى مكان الى مكان الى مكان الى مكان الى مكان الى 1948 الى 1964 بالتحديد عندما دعا عبد الناصر الى اول مؤتمر للقمة العربيه بالقاهره ومن خلاله احتضن عبد الناصر فلسطين الموحده وتاسست معه منظمه التحرير الفلسطينيه كممثل شرعي وحيد لفلسطين <تصفيق> حتى عندما تعرفت أو تسعطمت معه فإنه لم يقتع الوقت مع مواصلة التحية للسودان عبد الناصر طح بجمعه من أجل قضية الفلسطينية طيب دكتور جاد يعني حضرتك لو انتقلنا من فلسطين إلى السودان ومدى ما تمثله السودان العبد الناصر هو <تصفيق> جمال عبد الناصر เห็นซ้าย ولكن جمال عبد الناصر حتى الان وبالتالي فليس هناك ضغيره او علاقات غير Yeah. دكتور راجاد نتوقف عند عبد الناصر واليمن وحرب اليمن شهادة حضرتك عليها حرب اليمن هي حرب مدى الداخلية آه. يعني اما جي هنا الشلال وقال ان هو يعني سلطان اليمن كانت عملية داخلية م. ولكن طلب من جمال عبدالناصر المعونة لا عينه م. وبالتالي حتى هذه اللحظة اكبر أدرسها في صنعاء أدرس الثوره صورة جمال عبد الناصر للحجم الطبيعي أو الحجم يعني أيوة أيوة. حتى أجل محظة يعني أخيرا شهادة حضرتك عن الزعيم عبد الناصر في سوريا هو لسوريا هو قبل الوحدة المصرية السورية تم في أو في سوريا وايضا في مصر قبل ان تتم الوحده المصريه السويه في <تصفيق> الواقع ان الوحده المصريه السويه لم يفردها جمال عبد الناصر ولكن فرضتها الجماهير بناء على هذا الاستسلام <تصفيق> والذي جاء تعملنا حاجه بشيء فنيه تمت يا عبد الناصر وسوريا الجمهوريه العربيه المتحده وبلا شك ان جمال عبد الناصر كان سياسيا صادقا رساله حضرتك توجهها لروح الزعيم جمال عبد الناصر الشعيع تكون عزلاة أن تقول هادئا حيثما كنت قد قلت صادقا في كل ما قلت شكر للأستاذ الدكتور المؤرخ الكبير الأستاذ الدكتور إجاب طاها التاريخ الحديث والمعاصر والعميد الأسبق لكلية الأداب جامعة عين شمس شكرا يا خمس شكرا يا خمس شكرا يا شكرا يا خمس شكرا يا ربي يا حبيبي العامة للمسرح والسينما باليمن دكتور علي الجنفودي دكتور علي ألان وسالن بخبرتك ويسعدنا تواجدكم جل جلساتنا ودمتم مباركة وكل بخير نتحدث اليوم عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر باعث القومية العربية ماذا تقول عنه الزعيم الراحل الحاضر أيضا معنا دائما عبد الناصر لها قمة كبيرة جدا لا أحد يستطيع أن يمشيها ولا أحد يستطيع أن يتعامل <سؤال> عليها ولا أحد أيضا وقليل <سؤال> قليلا إنه فيها حقها مهما تحدثنا نعم. الزعيم <سؤال> عبد الناصر من بالنسبة لليمن خاصة وللعرب بشكل عام هو رمز مرموط. نعم نعم واستقوى هذا الطفل كبار على نفقات الرئاسه ومكتب الرئاسه كوزير ووزاره مكتبه وزاره ايضا في بيتي واهتم شخصيا هذا الفنان عبد الجبار نعمان الذي صار احد رواد الفن التشكيلي اليمني الواقعي وال لو ثلاثة من حضرتك أن توجه رسالة إلى روح الزعيم الراحل لجمال عبد الناصر باعة القومية العربية ماذا تقول فيها؟ ما أقول كلمات اللي لفضائم متفع هو جمال عبد الناصر تضيق القبور بأفحادها وأنت كل يوم في القبر تكترو نعم بنشكر حضرتك شكرا جزيلا رئيس المؤسسة العامة للمسرح والسينما باليمن دكتور علي الجنفودي شكرا جزيلا على وجودك معنا вроде знаешь как سلطنة عمان حيث أقام النادي الثقافي بمسقط مهرجان الخنساء للشعارات العربيات في دورته الثالثة دورة دكتورة سعيدة بن خاطر الفارسية أقيم المهرجان على مدى يومين ومعنا لمزيد من التفاصيل نائب رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي بمسقط دكتور عبد الرزاق الربيعي صباح الخير يا عرب أهلاً وسهلا ومرحبا بكم مع نشاط جديد من انشطه النادي الثقافي الذي أقام في بداية موسمه لعام 2021 مهرجان الخنساء للشاعرات العربيات بدورته الثالثه التي حملت اسم الدكتورة سعيدة بنت خاطر طبعا الدورة الأولى من المهرجان قيمة عام 2000 الدورة الثانية قيمة عام 2002 هذه الدورة قيمة افتراضيا and a group of من who من بينهن طبعا different from the voices between us and of course we are coming to different countries from the states, the Arab Republic, اداره الجلسات التي كانت بواقع اربع جلسات على مدى يومين الدكتورة وفاء الشامسي والدكتورة فاطمة العلياني والشاعرة عواطف العامري والدكتورة عائشة الشامسي كذلك قدمت الدكتورة فاطمة بلحوش السادة اللسانيات العربية في جامعة محمد الأول الكلية المتعدده التخصصات في الناظور المغربية ورقة نقدية في تجربة الدكتورة سعيدة خاطر المولودة في صور واللي تحمل درجة الدكتوراه في النقد العربي والبلاغة والأدب الأدب المقارن من جامعة دار العلوم من كلية دار العلوم بجامعة القائرة فكانت من الدورات التي شهدت تفاعلا عبر منصات النادي ومواقع التواصل الاجتماعي وازدانت بقصائد الشاعرات العربيات أو العمانية تأهلوا مشاركات في هذه التظاهرة التي يخطط النادي لها أن تتواصل وتستمر بعد هذا التوقف الطويل بعونه تعالى شكرا لك الغربي عمران وهو أروائي إلى روح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الغربي عمران من اليمن بحي صوت العرب وكادر صوت العرب وبحب أن أساهم بكلمتين حول عبد الناصر وأثره أو أثر مصر وتوجهات عبد الناصر على اليمن بالطبع اليمن جزء من الوطن العربي وعبد الناصر كان له توجه قومي كان الهدف منه توحيد العرب أن يكونوا على نسق واحد سواء في السياسة الخارجية أو التعاون والتكامل ولكن يعني واجه مشاكل كثيرة نحن في اليمن بفضل مصر وقيادة عبد الناصر انفجرت الثورة في سبتمبر 1962 بدعم مصري و ساندت الجمهوريين حتى انتصرت الجمهورية انا اتذكر انه كنت انا بالابتدائي لا توجد قبل ثورة 62 مدارس رسمية او مستشفيات بالمعنى المعاصر بفضل عبد الناصر درسنا في مدارس وكان يصلنا المنحج المصري لعد وجود مطابع ولا مناهج أيمنية. كنا ندرس المنهج المصري وجاءت الثوره بالمدرس المصري بالمهندس المصري بالطبيب المصري وهكذا تحولت اليمن عرفنا السينما عرفنا المسرح من قبل ما كانش فيه لا سينما لا مسرح اه كان في شعراء ولكن لا توجد بالمعنى الموجود الآن او بعد الثوره من طباعه كتب وتوزيع كتب بفضل دعم مصر وبيجيت عبد الناصر نهضت اليمن وأضحت فيها مدارس ومختلف مختلف المراحل من الابتدائي إلى والثانوي ثم بعد ذلك جامعات حتى وصلت إلى عدة جامعات الآن في هذه الذكرى كل اليمنيين يحملون ذكرى عاطرة لمصر مصر الأوروبا مصر عبد الناصر والتي لا تزال شخصية مصر ومكانة مصر حتى الآن في قلوب العرب بشكل عام يعني, يعني أنا أتذكر حاجة مهمة جدا وهي إنه لو جينا نعمل إحصاء لمن سمي بجمال بعد ثورة 62 اليمنية سنلاحظ أنه نسبة إلى ما قبل سنلاحظ أنه في أسماء كثيرة سميت بجمال وسميت بناصر وهذا دليل يعني وجود عبد الناصر في حياة العرب ومش في اليمن فقط احنا في اليمن كنا يعني نرى عبد الناصر انه هو رئيس العرب كلهم يعني الشعوب العربية كلها بل كنا نشعر بوحدة العرب كلهم في ايام عبد الناصر لما كان للانسان من عزة وكرامة اي عربي وكان في امل كبير ان الوطن العربي يتحد بوفق مبادئ عبد الناصر مصر بالطبع أنا برحم على هذا الاملاك الإنسان العظيم الذي برضه غير مصر تغيير جذري من خلال التأمين ومن خلال السياسات المحاور اللي كانت عدم الانحياز على اعتبار إنه دول كثيرة تكون لها وجود مش لا تبع الغرب ولا تبع الشرق عبد الناصر كان زعيم عربي آله لكن مزعل إنسان عظيم ربنا يرحمه ودائما في القلوب قائد عظيم شكرا لكم وشكرا لصوت العرب. شعبك شعبك يا فلسطين مش ممكن حيثباره. جيش التحرير مستني لدياره صباح الخير يا عرب اليوم الجمعة وصلنا الى نهاية الحلقة كنت معكم من امام الميكروفون غيدة كمال تحيات الزميلة نرمين الإمام وكانت معنا على هندسة الهواء سلوى السيد